بسم الله الرحمن الرحيم الحق تملحقه وما ادراك ما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 ها ويحمل عرش ربك فوقهم ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانيه يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافيا فاما من اوتي كتابه بيمينه فيقولها امقرا كتابه اني ونلت اني ملاق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 وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَةِ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَةِ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةِ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَةِ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَةِ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ثُمَّ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 وَلو تَقَوَّلَ عَلَنَا بَعضََّ قاويل لأَخَذْن مِنْه بالِيمين ثمَُّ لَ قطعنا مِنه التين فمَا مِنْكُم مِن أحدٍَ عَْ حاجزين وَإِهُ تذكرَةُ للمُتَّقين وَإَِّالَ نَلَمُ أن مِنْكُم مكذبين وانه لحسره على الكافرين وانه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم